يا بول الكحيله عطها لي يا بول الكحيله عطها لي نادول والله سطوله او الولد ولد عيطك ذليه جميع قدعول كملكة حيلة في الجبال وده كملكة حيلة في الجبال ويزجل عدا كالجاعد ولما بص حقق لجتا ميل جزاناته وقاعد في الميدان ده مين؟ ده عالد هولي؟ يلقى الزيناتي مستني في الميدان الوضل لما عبص عليه الوضل ما عبص عليه حمول البلاء مش خفيفة الا جام السلام عليه قادي نجيتك يا خليفي قادينا يا ابو شعد جينا يا خليفة دينا احنا جينا انا المولى يلطف دهالي قولنا كيس ما ننزل معاك تعال فتحنا الكتب انا جيت لك انت جيت من مصيبك يعني فتحنا الكتاب وابورت انت خلي لما بص عليه الزنات لما بص عليه جال الجلب مني تعالي كنا ويخش كده في مش عيبه ده بالعيام انا يبعثوا لعيال ايه ده يا دول ازمينا ات انا السبع يبعثوا لعيال يا عملي اصبحت مائل ان ده عدا خيال والدي من في نجعل هلال امنن من أمك ومن ابوك